أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس عشر من القرآن الكريم مع القراء الشحات محمد أنور ياسر الفيل كاوي محمد أيوب أحمد خليل شاهين والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وَدَبَ لَغْتَمَ لَدُنّي عُذْرَا فَطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَتِهِ اسْتطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُ مَا وَجَدَ فِيهَا جِدَارَا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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لما ساكين يعملون في البحر فاردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراء وَيَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا دما رب سی رم مو جا کر برحم وَأَمَّ الجِدعُ فَكَانانَ لِغ ل مَينةِ مَْن فِيمدينينَةِ وَوكَانَ ت تحتهُ كَ زُلهُماَا وَكَانَ أَبُهُماَا صَالِحَ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتهُ عَن أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْقَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَآتِ لُكُمْ عَلَيْهِ ذِكْرًا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انففوا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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ومن كَانَ يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا بسم الله الرحمن الرحيم ك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 129. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا 120. يرثني ويرث من آلي عقوب وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا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 قبل ولم تق شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا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 فَتَّقَذَت مِنْ دُهِمْ حِجَابَ فَأَسَلناءِ لَهَا حَنََا فَتَمَتَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوَّ قالَالَت إِ أَعذُ بِرحمَانِ مِنْ كْك إنِن كُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا